الوحدة العاشرة حياة محمد عليه السلام الدرس الأول طفولته واحد أصبح يتيم الأب والأم ولد الطفل المحبوب محمد في مكة بشمال الجزيرة العربية في عام الفيل أي في عام 571 ميلادي لقد مات أبوه عبد الله قبل ستة أشهر تقريبا من ولادة هذا الطفل الجميل وأرسله أقاربه إلى الصحراء ليعيش مع عائلة بدوية كان هذا من تقاليد أهل مكة يرسلون كل مولود جديد إلى الصحراء لأن أهل الصحراء يتحدثون لغة عربية فصيحة وكذلك يواجه الأطفال أعباء الحياة في الصحراء وبعد هذه الفترة رجع محمد الصغير إلى أمه من الصحراء وهو في السادسة من عمره لكنه وجد أمه مريضة وبعد فترة قليلة فقد أمه العزيزة وأصبح يتيم الأبي والأم وقد رعاه جده عبد المطلب سنتين لكنه فقد جده أيضا وهو في الثامنة من عمره وهذه المرة دخل محمد الصغير تحت رعاية عمه أبي طالب وبعد فترة خرج محمد مع عمه إلى سوريا مع القوافل التجارية وعمره 12 عاما فاكتسب بذلك تجربة في التجارة وبهذه التجربة دخل مرحلة الشباب